الوجه الثاني يبدأ حالا حاشية هذا كلام الصلي بحرف كما في نسخة ايمان لم ونسبه ابن المستوفى الى ابو زكريا التبريزي انتات الحاشية البيت السادس عشر وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها كسرا وصدت صدودا عن أبي كربي يقال امرأة برزة إذا كانت تخاطب الرجال ولا تسطر منهم وزعم قوم أنه يقال للحيية برزة واشتقاقه من برزة أي ظهرت يقال لقيت فلانا برزين اي برز كل واحد منا لصاحبه يقول هي مع بروزها للنظر قد اعيت كسرى اذ كان لا يقدر عليها وقيل كان كسرى قد فتحها بعث اليها الاسبه بذا ففتحها ثم استعصى عليه وصار مع ملك الروم وابو كرب كمية احد التبابع وهو الذي عناه القائل في قوله لا تحظي من أبي كرب أن يسد خيره خبلة أي فسادة ومن ذهب إلى أن البرزة الحية فهو يحتمل هذا المعنى أي أن هذه البلدة كانت كالمرأة المتخفرة التي لا ينظر أحد إليها البيت السابع عشر بكر فما افطرعتها كف حادثة ولا ترقت إليها همة النوبي حاشية جاء ترتيب هذا البيت في سين بعد البيت التالي له انتهت الحاشية عين افطرعها إذا افطدها أي أن هذه المدينة لم تفتح قبل هذا الفتح حاشيه قال ابن المستوفى هذا ينقض قوله إن الإص به بذ فتحها ثم استعصى عليه انتهت الحاشية البيت الثامن عشر من عهد اسكندر او قبل حاشية دال وهأسين او قبل ذاك فقد انتهت الحاشية ذلك قد شابت نواصي الليالي حاشية ذا قروم الليالي انتهت الحاشية وهي لم تشبه من عهد اسكندرين او قبل ذلك قد شابت نواصي ليالي وهي لم تشب عين المتعارف بين الناس الاسكندر بالالف واللام فحذفهما منه وقد فعل ذلك في غير موضع قوله ما بين اندلس الى صنعاء وقوله وجد فرزق بنواري ولم تجر العاده ان يستعم ملا الف رزدق ولا الاندلس الا بالالف واللام وبعض الناس ينشد من عهد اسكندرا فيثبت في اخره الفا وذلك من كلام النبط لانهم يزيدون الالف اذا نقلوا الاسم من كلام غيرهم فيقولون خمرا يريدون الخمر وعمرا يريدون تسمية عمر وكأن الذي روى هذه الرواية تفر من حذف الألف واللام إذ كان المعروف بين الناس الإسكندر وإذا استعملته النبط بالألف حذفت علامة التعريف وأخرجته إلى حال إبراهيم وإسحاق والإسكندر اسم ليس بعربي ولو وافق ألفاظ العرب لوجب أن يكون اشتقاقه من سين وكاف ودال وراء وتكون الهمزة في أوله والنون زائدتين ويجعل من باب إحرنجم على المقاربة فهو أقرب إليه من إبراهيم إلى الإحرنجام ولو حمل على ما يقوله النحويون في الترخيم من نقل الاسم إلى مثال تكون العرب قد استعملت لوجب أن تكسر الهمزة فيقال الإسكندر ليكون على مثال إحرنجم ولو سميت رجلا بإحرنجم لقطعت همزة الوصل في رأي البصريين وكان الفراء يجيز الوجهين البيت التاسع عشر حتى إذا مخض الله السنين لها مخض البخيلة كانت زبدة الحقب عين هذه استعارة لم تستعمل قبل الطائي وأصل المخض في اللبن يقال خط الوطب مخضاً إذا حركته لتخرج زبدة وجعله مخض البخيلة لأنها أشب اجتهادا من السمحة فهي تطيل مدة المخض ومن مخض الحليبة حاشية هي رواية نين ولام وسين وظاء وقال الصلي في شرح ويروى مخض البخيلة وهي فيها سين وفيها أيضا مخض الثميلة وفي دال مخض الحليب فعادت انتهت الحاشية اراد ما حلب من اللبن والرواية الاولى اجود يقول جمع خيراتها كما يجمع خير ما في اللبن بالمخض ومن روى مخض الثميلة وهو ماء الكرش اراد حتى اذا جمع الله خيرات السنين واظهرها كما يظهر اللبن من الثميلة كما قال تعالى من بين فرث ودم لبن خالصة فصارت هذه البلدة زبدة السنين أتتهم الكربة والحقب جموا حقبة وهي السنة وقيل الحقبة من الظهر برهة غير محدودة إلا أنها زمان يطول ومعنى البيت صاد أن هذه المدينة لما أغفلتها السنون حتى زادت وحسنت فصارت زبدة أتاهم المعتصم ففتحها البيت العشرون أتتهم الكربة الصوداء سادرة حاشية في ضاء ويروى كاربة منها وفصرها بقوله ايدانية ويقال كربا ايدنا انتهت الحاشية منها وكان اسمها فراجة الكرب أتتهم الكربة الصوداء سادرة منها وكان اسمها فراجة الكربي عين من كلامهم ان يصفوا الخطب الشديد بالسواد تشبيها بالليل المظلم ومن ذلك الحديث المأثور اتتكم الفتن كأنها قطع الليل المظلم ويقولون سود نهاره اذا جاءه امر يحزنه فصار نهاره كالليل وسادرة من سدر العين يقال سادرت عينه إذا أظلمت ويجوز أن يكون من قولهم جاء فلان سادرا إذا جاء لا يهتم للشيء وهو يحتمل وجهين أحدهما أن يكون من سدر البصر والآخر أن يكون من قولهم سدر ثوبه مثل سد له حاشية فسر الصوري السادر هنا بالمتحيرة انتهت الحاشية والهاء في منها راجعة على عمورية البيت الحادي والعشرون لها الفأل برحا يوم أنقرة اذ غودرت وحشة الساحات والرحب عين الفأل قد استعمله مذكرا وقد ادعى بعض الناس انه مؤنث والتذكير اشهر واكثر ما يجوع الفأل في معنى الخير كأنه عندهم ضد الطيرة ويجوز ان يقع الفأل على ما كان من خير وشر وهو في بيت الطائع على معنى الشر وبرحا مصدر برح يبرح من البارح وهو ضد السالح والعرب تختلف فيهما فيقولون السانح ما ولاك مياسرة والبارح ما ولاك ميامنة وبعضهم يعكس ذلك ومنهم من يتيمن بالبارح ويتشاءم, ويتشاءم بالسنيح ومنهم من يأخذ برد ذلك وربما وجد في شعر الرجل الواحد ما يذل على أنه يتيمن بالسنيح مرة ويتشاءم به أخرى وقد أنشدوا بيت أبي ذهيب زجرت لها طير الصبيح فإن تكن هواك الذي تهوى يصبك اجتمابها حاشية ديوان الهذريين الجزء الأول صفحة سبعين اللسان مادة طير انتهت الحاشية ويروى طير الشمال فهذا على سبيل التطير وقال في الاخرى ازجى لحب الاياب السنيحة حاشية في الوصول ارجى والبيت في دياني هذريين الجزء الاول صفحة 136 اربط لاربته فانطلقت ازجي لحب الاياب السنيحة او لحب الاياب السنيحة انتات الحاشر فهذا ضد السنيح في البيت الاول وقد يلوز ان يحمل على المبالغة كأنه اراد اني من حب الاياب ارجو الخير ان يجيئني من غير وجهه وانقره موضع في بلاد الروم وبه قبر امره القيس يروى بضم القاف وكسرها وفتحها حاشر اورد الصوري في شرح العنى قيل امرئ القيس في منصرفه من عند ملك الروم بأنقرة ربق صيدة محبرة وطعمة مثعنجرة وخطبة حنفرة تبقى غدا بأنقرة تاتي الحاشية ووحشة اي موحشة اي موحشة الساحات وقيل اراد وحشة فسكن الحاء وسمعت, وسمعت بعض من كان يتقن هذا الدوان من رؤسي الكتاب ينشد وخشة الساحات بالخاء ويذهب إلى معنى الخراب ووقوع بعضها على بعض من قولهم أو خش الشيء أي خلطوه قال فألقيت سهمي وسطهم حين أو خشوا فما طار لي في القسم الا ثمينها حاشية عجز هذا البيت ساقط في شين واثبتناه من مسخة باب وقوله فما طار لي في القسم معناه فما حصل نصيبي ومنه حديث ام العلاء الانصرية اقتسمنا المهاجرين فطار لنا عثمان ابن مضعون اي حصل نصيبنا حصل نصيبنا منهم وثمان اللسان مادة طير وفي مادة وخش والأغاني جزء الثامن صفحة 177 روايته فما صار لي بالصاب والبيت ليزيد بن التفرية وكان يتحدث الى امرأة ويعجب بها فبينما هو عندها اذ له شاب سواه قد طلع عليه ثم جاء اخر ثم اخر فلم يزال كذلك حتى تم سبعه وهو الثامن فقال أرى سبعة يسعون للوصل كلهم له عند ليل دينة يستدينها له عند ليلى دينة يستدينها فألقيت سهمي وسطهم حين أو خشو فما صار لي من ذاك إلا ثمينها انتهت الحاشية ومنه الوخش الدني من الرجال والأخلاق الواحد والجميع عين والرحب جمع رحبة ورحبة والاصل ان يقال رحاب بالالف حدثت لانها حرف لين كما قالوا ثلال في جمع ثلة والاصل ثلال البيت الثاني والعشرون لما رأت اختها بالامس قد خربت كان الخراب لها أعد من الجرب الهاء في أختها راجعة على عمرية ويريد بأختها أنقره أي أنها لما خربت وهي أخت عمورية أعدتها بالجرب والجرب يوصف بالعدوى البيت الثالث والعشرون كم بين حيطانها من فارس بطل قان الزوائب من آني دم سربي حاشه سين ودال من قان وليات الأصل بها مش سين انتات الحاشية قان الزوائب محمرها وأصلها الحمز والآن الحار وأصله في الماء الحار المغلى واستعاره هنا للدم وسرب أي سائل البيت الرابع والعشرون بسنة السيف والحناء حاشية ميم وادال وهاء ولام والخطي انتهت الحاشية من دمه لا سنة الدين والاسلام مختضبي بسنة السيف والحناء من دمه لا سنة الدين والاسلام مختضبي عينة أي خضب شعره بسنة السيف أي بما سنه وحكم به لا بسنة الإسلام لأن الصحابة والتابعين كانوا يرون من السنة أن يخضبوا شعورهم بالحناء والكتم وما يجري مجراهما من نبات الأرض ويكرهون الخضاب بالسواد ويؤثرون الحمرة في الحديث ان ابا بكر رضي الله عنه اطلع حاشية كذا في الوصول لم نجد اطلع الى بمعنى خرج والحديث كان يخرج الينا وكأن لحيته درام عرفج النهاية في غريب الحديث واللسان مادة درما انتهت الحاشية اطلع الى اصحابه في مرضه واسماء بنت عميس تمسكه وكان لحيته درام عرفج حشيء الدرام لهيب النار والعرفج نبت طيب الريح عيدانه دطاق ولهبه شديد الحمرة وهو سريع الاشتعال بالنار شبهت لحيته بدرام العرفج لأنه كان يخضبها بالحناة انتهت الحاشية والمعنى الذي بناه عليه الطائي بيّن واضح وقد يجوز أن يقول القائل إن خراب هذا الكافر بهذا الدم من سنة الدين والإسلام إذ كان الجهاد مفترضا على المسلمين وبعضهم ينشد بسنة السيف والخطي من دمه وهو أجوب في صحة المقابلة لأنه يقابل الدين والإسلام بشيئين ليس في الحقيقة مختلفين إذ كان من آلة الحرب وهو في الرواية الأخرى يقابل الدين والإسلام بالسيف والحناء وليس الحناء من جنس السيف ويجوز رفع الحناء وخفضه فإذا خفض كان قوله من دمه في موضع الحال البيت الخامس والعشرون لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يوما ذليل الصخر والخشب عينه نصب يوما على انه مفعول صحيح ولا يحتمل ان يكون ظرفا والمعنى يوما ذليلا صخره وخشبه والغرض انها احرقت فذل صخرها وخشبها للنار البيت السادس والعشرون غادرت فيها حاشية سين ومين غادرت فيهم ورواية الاصل في سين بين السطور انتهت الحاشية بهيم الليل وهو ضحن يشله حاشية في أصل مين يشبه وشرحه يدل على أنه رواها يشله انتهت الحاشية وسطها صبح من اللهب غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحن يشله وسطها صبح من اللهب غادرت اتركت والبهيم أراد به الليل الذي لا ضوء فيه ويشله أن يطرده يقول كان ضوء النار يطرد الليل وهو كالإصباح لتوقده وتلهبه وجمع بين الطرق والطرد وبين ظلمة الليل والصبح فطابق في موضعين إلا أن حقيقة المطابقة أن يقول الليل والنهار والصبح والمساء والاول ايضا جائز حاشية هذا من الصولي بمعظم لفظه انتهت الحاشية البيت السابع والعشرون حتى كأن جلابيب الدجا رغبت عن لونها وكأن الشمس لم تغبي جلابيب الدجا يريد جمع جلباب وهو القميص او الرداء واستعاره هاهنا للدجا وهو جمع دجية والدجية الظلمة وقال قوم لا يقال دجية إلا لليل مع غيم فأما المهدثون فيعبرون بالدجى عن الليل ولا يفرقون بين المقمر وغيره وأصل الدجية, وأصل الدجية أن يكون بالواو لأنه من دجى يدجو ولكنهم آخر الياء لخفتها وبعض المولدين يظن الدجا واحدا مثل هدى وإنما هو مثل زبية وزبن البيت الثامن والعشرون ضوء حاشية قال الصلي في كتاب الأخبار صفحة 111 كذا قال أبو مالك والغاية الصبح انتهت الحاشية ضوء من النار والظلماء عاتفة وظلمة من دخان في ضحى شحب صاد يقول ضوء النار يصير الليل نهار وظلمة الدخان تصير الضحى شحبا عين وذكر الضحى والغالب عليها التأنيث وتذكير ما لا يعقل من هذا النوع كثير وأصحاب النقل يرون أن تصغير الدحى دحي فإذا قيل لهم لما لم تظهر الهاء في مصغر الثلاثي كما قال رحية وقديمة قالوا أرادوا أن يفرقوا بين تصغير دحى وتصغير ضحى وقد يجوز مثل ذلك والذي يوجبه القياس أن قولهم ضحى يجوز أن يكون تصغير ضحي ويجوز أن يكون تصغير ضحو لأنهم قالوا جئتك ضحوا أي والنهار مضح قال الشاعر طربت وهاجتك الحمام السواجع تميل بها ضحوا غصون نوائع حاشية البيت في النساب من غير عز مادة ضحو انتهت الحاشية نوائع جمع نائع من قوله الناع الغصن اذا تمايل عين وشحب كلمة قليلة وانما الكلام شاحب اي متغير والواو في قوله والظلما عاكفه واو الحال البيت التاسع والعشرون فالشمس تالعة من ذا وقد أفلت والشمس واجبة من ذا ولم تجب من ذا الأول يعني به لهب النار وذا الثاني يريد به الدخان وأفلت وأف غابت ومن ذلك قولهم أفلت المرضع إذا قل لحمها ولبنها قال أبو زبيد يصف الأسد واللب أتوشب لين أبو من حصاء قد أفلت كأن أطباءها في رفغها رقعوا حاشية الشطيم الأسد العابس وحصى الصبي كجعله حصى الصبيك جعل وسمع ورضع حتى امتلأ بطنه والحصاء التي انحص وبرها الطبي الطبي بالضم والكسر حلمات الدرع التي من خف وحافر وسبع جمعه اطباء والرفع بالضم اصل الفخذة والبيت في اللسان مادة أفلا وهو من قصودته التي مطلعها من مبلغ قوما النائين إذ شحطوا أن الفؤاد إليهم شيق ولع الأغاني طبعة الساسي الجزء الحادي عشر صفحة ثلاث وعشرين انتهت الحاشية البيت الثلاثون تصرح حاشية قال الصلي ويروى تكشف وهي رواية المرزوقي وكذلك هي في هأسين وهأباء انتهت الحاشية تصرح الدهر تصريح الغمام لها عن يوم هيجاء منها طاهر جنبي تصرح تفعل من الصريح وهو الخالص اي تكشف الظهر كما يتكشف الغمام عن السماء عين ويعني طاهر جنب أن هذا اليوم كان ما فعل فيه حيا لأن الغزو مندوب إليه فهو طاهر من هذا الوجه وجنب لأنهم أخذوا السبيا فوطئوه فاحتاجوا إلى الغسل حاشية وقال الصوري نسب جنبا إلى اليوم كما قال ليل نائم ينام فيه ويوم عاصف لان الريح عصفت فيه وقال المرزوقي اي تكشف الظهر وبرز لها كما تصرح الغمام عن يوم طاهر على المسلمين الظافرين جنب على المظهور بهم المغار عليهم ونقل ابن المستوفى عن الشرح المفرد لهذه القصيدة طاهر اي طاهر في نفسه وجنب اي الناس جنب فيه انتهت الحاشية البيت الحادي والثلاثون لم تطلع الشمس فيه حاشية باء منه ضاء فيهم انتهت الحاشية لم تطلع الشمس فيه يوم ذاك على بان بأهل ولم تغرب على عزب عين أهل اللغة يختارون بنا فلان على أهله ويكرهون بنا بها وأصل ذلك أنهم كانوا إذا أعرسوا بنوا القباب على العرائس والمتعارف في كلامهم بنى على المرأة القبة ولا يمنع القياس دخول الباء في هذا الموضع ويكون المعنى بنى بأهله أي من أجلهم كما يقال بالرجل خذ هذا بما فعلت في الدهر الأول أي من أجله حاشية قال ابن المستوفى في الرد على أب العلا واللغة إنما يوقف عليها مع السماع والأول الصحيح انتهت الحاشية ويقال رجل عزب وامرأة عزبة وقال بعض العلماء باللغة يقال للرجل عزبة يقال للرجل عزب وللمرأة عزب ولا تدخل الهاء في المؤنث وانشد يا من يدل عزبا على عزب على ابنة الحمارس الشيخ الأزب حاشية الرجز في اللسان مادة عزب وقال الأزب الكريه الذي لا يدنى من حرمته والحمارس الشديد الجريء الشجاع انتهت الحاشية صاد ومعنى البيت لم يترك منهم من كان بنا بأهله لأنه قتل ولم يبق في هؤلاء عزب لأنهم وطئوا السبيا البيت الثاني والثلاثون ما ربع مية معمورا حاشيا هأسي ويروى معهودا انتات الحاشيا يطيف به غيلان أبها ربا من ربعها الخرب صاد يقول ما ربع مية المعمور الذي أكثر وصف حسن ذو الرمة بأحسن ربا من هذا الربع الخرب في عين من فتحها عين غيلان بن عقبة هو ذو الرمة واشتقاق غيلان يجوز أن يكون من الغيل وهو الساعد الريان الممتلئ والماء الذي يجري على وجه الأرض وأن يكون من الغيل وهو الشجر الملتف فأما إذا أخذ من الغيل فهو فعلان وإن أخذ من الغيل جاز أن يكون من ذوات الواو لأن الغيل إذا أريد به الشجر الملتف فالغالب عليه أن يكون من غال يغول إذا أهلك وذلك لأن الأسدى تسكنه فتغول ما يقع فيه من الحيوان فيكون غيلان على هذا من الغول كما أن الريحان من الروح ويحمل على أن أصله التشديد فخفف كأنه ريحان وغيلان ففعل به ما فعله بسيد وميت ونصب معمورا على الحال والعامل في معمور فعل مضمر وهو الذي أضمر في قول الأول لعمرك إني واردا بعد سبعة لأعشى وإني صادرا لبصيري والنحوين يجعلون المضمر في نحو هذا كان التي في معنى وقع ليخلص لهم معنى الحال وإذا كان الأمر على ذلك جاز أن يدمر كل ما هو في معنى الوقوع فإن زعم زاعم أن العامل في معمور قوله يطوف فلا يمتنع ذلك ولكن الوجه الأول أجهد لما وقع في الوجه الثاني من التقديم والتأخير ويقال طاف القوم حوالي البيت إذا داروا به وأطافوا إذا أحدقوا به ويستعملون أطاف في معنى الإلمان وفي بيت الطاء حرف يدل عليه المعنى وذلك أنه ذكر ربع مية وليس له بهاء إلا عند غيلان لمكان لهجه بها فكأن المعنى ما ربع مية في نفس غيلان أبهى من هذا الربع الخربي في أعين المسلمين والرباج مربوه وهو المرتفع من الأرض البيت الثالث والثلاثون ولو الخدود وقد حاشية ميم ولام ولو أدنين سين وضاء ودال وإن أدنين وفي دال إلى ناظري انتات الحاشية ولا الخبود وقد اذنين من خجل اشهى الى ناظر من خدها الترب عين لما شبهها بالمرأة وجعلها بكرا في بعض الابيات حسن ان يستعير لها خدا والترب الذي قد لسق بالتراب البيت الرابع والثلاثون سماجة غميت من حاشية منها ورواية د سماجة غيبت فيها العيون بها سماجة غيبت فيها العيون بها تاتي الحاشر سماجة غنيت من العيون بها عن كل حسن بدأ أو منظر عجبي سماجة قبح يقول خراب عمورية سماجة عند اهلها وقد استغنت عيوننا وقد استغنت عيوننا عن كل حسن بها لانها تفوق كل حسن في عيون المسلمين الظافرين البيت الخامس والثلاثون وحسن منقلب تبدو عواقبه جاءت بشاشته وحسن من سوء منقلب ويروى تبقى عواقبه حاشية وهي روية ميم ولا موسين وضاء انتات الحاشية يريد حسن المنقلب كان للمسلمين وسوء المنقلب كان للكفار البيت السادس والثلاثون لو يعلم حاشية ميم ولا موسين لم يعلم ورواية الاصل بها مشسين سين انتهت الحاشية الكفر كم من اعصر كمنت حاشية لام وظاوها وسين وهأمين خبأت انتهت الحاشية له العواقب بين السمر والقدبي لو يعلم الكفر كم من اعصر كمنت له العواقب بين السمر والقدبي أي كانوا في تلك الأعصر غافلين عما حل بهم من القتل والتخريب البيت السابع والثلاثون تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب حاشية ميم لله مقترب في الله مرتقبي امتهت الحاشية في الله مرتقبي تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغب المرتقب الذي يجعل ما يرقبه بين عينيه كأنه ينظر إليه ومرتغب أن يرغب فيما يقربه إلى الله تعالى البيت الثامن والثلاثون ومتق مطعم النصر لم تكهم أسنته يوما ولا حجبت عن روح محتجب مطعم النصر يعني المنبوح وأصل هذه الكلمة في الصيد يقال فلان مطعم من الصيد إذا كان مرزوقا منه أن يكون له طعام ويقال قوس مطعمة إذا تعود راميها أن يصيب سهمها الوحش الواردة فيثوب منها طعام جعل المنبوح متعودا للنصر كما يتعود القانص أن يطعم من لحم حاشية قال الصولي أول من قال بهذا علقمة بن عدة فقال ومطعم النصر يوم النصر مطعمه انا توجه والمحروم محروم وله رواية اخرى في لام ومطعم العم يوم الغم انتهت الحاشية الصيد عينه وقوله لم تكهم اي لم تنبو واصل الكهام في السيف وقد استعير لغيره حاشية قال ابن المستوفى قال الجوهري سيف كهام أي كليل ولسان كهام أي عيي وفرس كهام أي بطيء ورجل كهام أي مسن فإذا جاز أن يقال لكل ذلك تهم فلم يمتنع ان يقال ذلك فلما يمتنع أن يقال ذلك في السنان انتهت الحاشيه البيت التاسع والثلاثون لم يغزوا حاشيه م و ل و س لم يرمي انتهت الحاشية قوما ولم ينهد حاشية لام ودال لم ينهد انتهت الحاشية الى بلد الا تقدمه جيش حاشية لام وهأسين جند انتهت الحاشية من الرعب لم يغز قوما ولم ينهد الى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب لم ينهد أي لم ينهد لي ومنه قولهم نهد ثدي الجارية وتناهد القوم في السفر إذا تخارجوا النفقة بينهم وهو راجع إلى هذا ومنه تنهد الحزين كأنه ينهد النفسا البيت الاربعون لو لم يقض جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها في جحفل لجب الجحفل الجيش العظيم وقال قوم انما قيل له جحفل لانه يكثر فيه ذوات الجحافل وهير الخل مثل الشفاة وتستعمل في البغال والحمير ويقال رجر جحفل إذا كان ضخم الأمر سيدا يريدون أنه وحده كأنه جيش لعظم شأنه واللجب الصخب الكثير الأصوات والوظى الحرب وأصله الصوت ثم سميت الحرب به البيت الحادي والأربعون رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم يصب حاشية سين لم تصب انتهت الحاشية أي كان قتالك في الله مستنصرا لدينه ولو كان قتالك لغير دين الله لم تنصر عليهم ولم تصبهم البيت الثاني والاربعون من بعد ما اشبوها واثقين بها والله مفتاح باب المعقل الاشب حاشية فيضاء وورياء والله فتاح انتهت الحاشية صعبوا امرها وحقيقته لففوا حولها الجندة من قولهم تأشبت الغيضة التفت اي منعوها بالرماح فصارت كالشجر الملتف بالجمع الكثير ويروى امنين بها قد يثقوا بمنعتها ويروى المقفل الأشب حاشية رواها الصولي في شرح وشرح التبرزي هنا من الصولي بأكثر لفظه انتهت الحاشية البيت الثالث والأربعون وقال ذو أمرهم لا مرتع صدد للسارحين وليس الورد من كثبي ويروى أمم موضى صدد وذو أمرهم رئيسهم الذي يأتمرون له قال لهم لا تخافوا هؤلاء فإنهم لا يجدون مرتعا ولا مصرحا لدوابهم ولا ماء بالقرب يردونه فإذا ضاق بهم الأمر انصرفوا عنكم والمرتع الموضع الذي ترتع فيه الراعية وأمم ما بين القريب والبعيد وربما قالوا أمم قريب وصدد مثله واليثب القرب حاشية قال الصولي فمن رواه صدد في هذه مماثلة لانه جاء بلفظين بمعنى واحد انتهت الحاشية وانتهى الشريط الرابع البقية على الشريط الخامس